أحد عشر، استمع للعبارات الآتية وأعدها ثم تأمل معانيها مستعيناً بالصور أنا تلميذ أنا مدرس أنا طبيب أنا سعيد أنا بخير أنا تلميزة أنا مدرسة، أنا طبيبة أنا سعيدة، أنا بخير أنت تلميذ، أنت مدرس أنت طبيب، أنت سعيد، أنت بخير أنت تلميذة، أنت مدرسة، أنت طبيبة، أنت سعيدة، أنت بخير هو تلميذ، هو مدرس، هو طبيب، هو سعيد، هو بخير هي تلميذة هي مدرسة هي طبيبة هي سعيدة هي بخير